يجب عليه اتباع الحق المأمور به وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أأمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت فقلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حيان وابن مردويه والبيهقي كما نقله عنهم الشوكاني وغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له يا ابن عباس اني اريد أن آمر بالمعروف وانهى عن المنكر فقال ابن عباس او بلغت ذلك فقال ارجو قال فان لم تخشى ان تفتضح بثلاثه احرف في كتاب الله فافعل قال وما هي قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية وقوله تعالى كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن مردويه وابن عساكر نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره وعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكر من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقارض النار ليس على الأمر بالمعروف وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير ولقد أجاد من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض وقال الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فهي قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الأسباب فيجب على المذكر بالكسر والمذكر بالفتح أن يعمل بمقتضى التذكرة وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها لألا يكون حمارين من حمر جهنم المسألة الثانية يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به ان ما يأمر به معروف وان ما ينهى عنه منكر لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عن ما ليس بمنكر سيما في هذا الزمن الذي عظم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق لقوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس لأنهم مجبولون بالطبع على معادات من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما عصابك الآية ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة ابن نوفل أو مخرجيهم يعني قريشا أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما ترك الحق لعمر صديقا وعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكر فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب وإن لم تنجح تعين الطريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الآية ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن المسألة الثالثة يشترط في جواز الأمر بالمعروف الا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لاجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين قال في مراق السعود وارتكب الأخف من برين وخيرا لدى استوى هذين ويشترط في وجوبه مظنة النفع به فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه كما يدل ظاهر قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى وقوله صلى الله عليه وسلم بل بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبع ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن القابض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم وفي لفظ قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه وأبو داود وابن ماجة وابن جرير والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشاني رضي الله عنه وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني وقد سأله عن قوله تعالى عليكم أنفسكم فقال والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل إلى آخر الحديث وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وسنستكمل بقية حديثنا في لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته